قد قدمنا قول من قال إن اللواقح هي حوامل المطر وذلك القول يدل له قوله تعالى حتى إذا أقلت سحابا ثقالا أي حملتها وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان الذي تضمنها أن يكون للشيء أوصاف فيذكر بعضها في موضع فإنا نبين بقية تلك الأوصاف المذكورة في مواضع أخر ومثلنا لذلك بظل أهل الجنة فإنه تعالى وصفه في سورة النساء بأنه ظليل في قوله وندخلهم ظلا ظليلا وقد وصفه بأوصاف أخر في مواضع أخر وقد بينا صفات ظل أهل الجنة المذكورة في غير ذلك الموضع كقوله أكلها دائم وظلها وقوله وظل ممدود إلى غير ذلك من أوصافه وإذا علمت ذلك فاعلم أنه تعالى وصف الرياح في هذه الآية بكونها لواقح وقد بينا معنى ذلك آنفا ووصفها في مواضع أخر بأوصاف أخرى من ذلك وصفه لها بأنها تبشر بالسحاب في قوله ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وقوله وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته على قراءة من قرأها بالباء ومن ذلك وصفه لها بإثارة السحاب كقوله وهو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا الآية وقال صاحب الدر المنثور واخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم وابو الشيخ في العظمه عن عبيد بن عمير قال يبعث الله المثيره فتقم الارض قما ثم يبعث المبشره فتثير السحاب فيجعله كسفا ثم يبعث المؤلفه فتؤلف بينه فيجعله ركاما ثم يبعث اللواقه فتلقحه فيمطر وأخرج ابن المندر عن عمير قال الأرواح أربعة ريح تقم وريح تثير تجعله كسفا وريح تجعله ركاما وريح تمطر قال المؤلف رحمه الله مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة المسألة الأولى أخذ مالك رحمه الله من هذه الآية الكريمة أن لقاح القمح ان يحبب ويسمبل قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة روى بن وهب وابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم عن مالك واللفظ لأشهب قال مالك قال الله تعالى وارسلنا الرياح لواقح فلقاح القمح عندي ان يحبب ويسمبل ولا أدري ما ييبس في أكمامه ولكن يحبب حتى يكون لو يبس لم يكن فسادا لا خير فيه ولقاح الشجر كلها أن تثمر ثم يسقط منها ما يسقط ويثبت وليس ذلك بأن تورد قال ابن العربي إنما عول مالك في هذا التفسير على تشبيه لقاح الشجر بلقاح الحمل وأن الولد إذا عقد وخلق ونفخ فيه الروح كان بمنزلة تحبب الثمر وتسنبله لأنه سمي باسم تشترك فيه كل حاملة وعليه جاء الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد انتهى من القرطبي قال مقيده عف الله عنه استنباط الإمام مالك المذكور من هذه الآية لأن لقاح القمح أن يحبب ويسنبل، واستدلال ابن العربي له بالحديث المذكور ليس بظاهر عندي كل الظهور المسألة الثانية اعلم أن تلقيح الثمار هو إبارها وهو أن يؤخذ شيء من طلع ذكور النخل فيدخل بين ظهراني طلع الإناث ومعنى ذلك في سائر الثمار طلوع الثمرة من التبن وغيره حتى تكون الثمرة مرئية منظورا إليها والمعتبر عند مالك وأصحابه فيما يذكر من الثمار التذكير وفيما لا يذكر أن يثبت من نواره ما يثبت ويسقط ما يسقط وحد ذلك في الزرع ظهوره من الأرض قاله مالك وقد روي عنه أن إباره أن يحبب انتهى. قاله القرطبي وقال أيضا لم يختلف العلماء أن الحائط إذا شق طلع إناثه فأخر إباره وقد أبر غيره مما حاله مثل حاله أن حكمه حكم ما أبر فإن أبر بعض الحائط كان ما لم يؤبر تبعا له كما أن الحائط إذا بدأ صلاح بعضه كان سائر الحائط تبعا لذلك الصلاح في جواز بيعه انتهى وسيأتي لهذا إن شاء الله زيادة إيضاح المسألة الثالثة إذا بيع حائط نخل بعد أن أبر فثمرته للبائع إلا أن يشترطها المبتاع فإن اشترطها المبتاع فهي له والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترطها المبتاع متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما فإن بيعت النخل قبل التأبير فالثمرة للمشتري واختلف في استثناء البائع فمشهور مذهب مالك أنها كالجنين لا يجوز للبائع اشتراطها ولا استثناؤها بناء على أن المستثنى مشترى خلافا لتصحيح اللخمي جواز استثناء البائع لها بناء على أن المستثنى مبقى وجواز استثنائها هو مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى قال مقيده وعفى الله عنه وهو أظهر عندي لأن كون المستثنى مبقا أظهر من كونه مشترى لأنه كان مملوكا للبائع ولم يزل على ملكه لأن البيع لم يتناول لاستثنائه من جملة المبيع كما ترى وهذا الذي ذكرنا في هذه المسألة هو الحق إن شاء الله تعالى فما أبر فهو للبائع إلا بشرط وما لم يؤبر فهو للمشتري إلا بشرط خلافا لابن أبي ليلى القائل هي للمشتري في الحالين لأنها متصلة بالأصل اتصال خلقة فكانت تابعة له كالأغصان وهذا الاستدلال فاسد الاعتبار لمخالفته لحديث ابن عمر المتفق عليه المذكور آنفا فقد صرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن البيع إن كان وقع بعد التأبير فالثمره للبائع وخلافا للإمام أبي حنيفة والأوزاعي رحمهما الله تعالى في قولهما إنها للبائع في الحالين والحديث المذكور يرد عليهما بدليل خطابه أعني مفهوم مخالفته لأن قوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع نخلا قد أببرت الحديث يفهم منه أنها إن كانت غير مؤبرة فليس الحكم كذلك وإلا كان قوله قد أببرت وقوله بعد أن تؤبر في بعض الروايات لغوا لا فائدة فيه فيتعين أن ذكر وصف التأبير ليحترز به عن غيره ومعلوم أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله لا يقول بحجية مفهوم المخالفة فالجاري على أصوله أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور نص على حكم الثمرة المؤبرة وسكت عن غير المؤبرة فلم يتعرض لها اصلا وإن أبر بعض الثمرة التي بيعت أصولها وبعضها الآخر لم يؤبر فمذهب مالك أنه إن كان أحدهما أكثر فالأقل تابع له وإن استويا فلكل حكمه فالمؤبر للبائع وغيره للمشتري ومذهب الإمام أحمد أن لكل واحد من المؤبر وغيره حكمه وأبو حنيفة لا فرق عنده بين المؤبر وغيره الجميع عنده للبائع إلا إذا اشترطه المبتاع ومذهب الشافعي رحمه الله الصحيح من الخلاف أن ما لم يؤبر تبع للمؤبر فيبقى الجميع للبائع دفعا لضرر اختلاف الأيدي واعلم أن استثناء بعض الثمرة دون بعض يجوز في قول جمهور العلماء وفاقا لأشهب من أصحاب مالك وخالف ابن القاسم فقال لا يجوز استثناء بعض المؤبرة وحجة الجمهور أنما ما جاز استثناء جميعه جاز استثناء بعضه وحجة ابن القاسم أن النص إنما ورد في اشتراط الجميع واعلم أن أكثر العلماء على أن الثمرة المؤبرة التي هي للبائع إن لم يستثنها المشتري فإنها تبقى إلى وقت الانتفاع المعتاد بها ولا يكلفه المشتري بقطعها في الحال وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وخالف في ذلك أبو حنيفة قائلا يلزم قطعها في الحال وتفريغ النخل منها لأنه مبيع مشغول بملك البائع فلزم نقله وتفريغه منه كما لو باع دارا فيها طعام أو قماش له واحتج الجمهور بأن النقل والتفريغ للمبيع على حسب العرف والعادة كما لو باع دارا فيها طعام لم يجب نقله إلا على حسب العادة في ذلك وهو أن ينقله نهارا شيئا بعد شيء ولا يلزمه النقل ليلا ولا جمع دواب بالبلد لنقله كذلك ها هنا يفرغ النخلة من الثمرة في أوان وهو وقت الجذاذ قاله ابن قدامة في المغني أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا ولنا بقية حديث في تمام المسائل في لقائنا القادم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته